111. إذا وقعت الواقعة 112. ليس لوقعتها كاذبة 113. خافضة رافعة 114. رجت الأرض رجا وبست الجبال بس 116. فكانت هباء منبثا 118. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون 119. جَنَّاتِ النَّعِيمِ ذُلِّلَتْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ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 111. لا مقطوعة ولا ممنوعة 112. وفرش مرسوعة 113. إنا أنشأناهن إن شاء 114. 111. لأصحاب اليمين 112. ثلة من الأولين 113. وثلة من الآخرين 114. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 115. في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 119. أَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ 110. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ 111. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 112. 117. أيها الضالون المكذبون 118. لآكلون من شجر من زقوم 119. فمالئون منها البطون 110. فشاربون عليه من 111. فشاربون شرب الهيم 112. هذا نزلهم يوم الدين 113. نحن خلقناكم فلولا تصدقون 114. أفرأيتم ما تمنون 115. نحننُ قَدَب الن بَيَكُم المَووتَ وَمَا نَحننُ بِمَسْوقِين أَنُّ بَدِّلَ أَمثَلَكُم وَنُشئكُم فيِي مَا ل تََّمون وَلَ قَدْ عَمتُمَّشأَةَ الأُل فَلَ لَا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 120. أفرأيتم ما تحرثون 121. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 122. لو نشاء لجعلناه حقاما 111. إنا لمغرمون 112. بل نحن محرومون 113. أفرأيتم الماء الذي تشربون 114. أنتم أنزلتمه من المزن أم نحن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 117. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 118. فسبح باسم ربك العظيم 119. فلا أقسم وَإِنَّهُ النجوم 110. وإنه لقسم لو 119. في كتاب مكنون 110. لا يمسه إلا المطهرون 111. تنزيل من رب العالمين 112. أفبهذا الحديث أنتم 112. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 113. فلولا إذا بلغت حِينَئِذٍ 114. وأنتم حينئذ تنظرون 115. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 118. فلولا إن كنتم غير مدينين 119. ترجعونها إن كنتم صادقين 110. فأما إن كان من المقربين فروح 119. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلون ان حميم وتصليت جهيم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله